يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا بابا ولو اجتمعوا له Vei yslbhumu zba muşey ala ystaqzuh mu zngfet